Mr. Okeyrah to your father had화를 For your love الحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن اِلَّا مَتَعْفُ عَنْ ذَنبِ فَمَن فإن لم تعفوا عن ذنبي فمن لي فمن لي وأنت الله فوضت أمري امره سيدي أغثني سيدي, سيدي واشرح لصدري ك عالم سري وجهري أيام من دا أياما دا أياما دا أياما دا